لآل ل ا ق ر ك ه ا ل ح م د ل للخدمات ا ل ت ق ن الرحمن ي م مالك يوم الدين و ا ل ح ك م ة و ا ل ت و ا ع و ا ل إ ن ج ي ل و ي ل ت ع ل ق م ن ا ل ط ي ا س ل ا ل ط ي ر بإذن فتنفخ ف ي ه ا فتنفخ يفتب من اسماء الله ا ل ح ي ن فطال كفروا قالوا نريد أ ن ن أ ك ل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أ ن قد صدقتنا قد ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن رحم الله و موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ن الاسلاميه ه ي فمن ك ف ر بعد منكم فإن يعذبه you <laughs> Thank、mm -hmm. you. I'm sorry.